بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا قريش الى فيهم رحله الشتاء والصيف فلنعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف